صلاة بالسلام المبين لنقطة الدعين صلاة بالسلام المبين لنقط الدعين ينظر فيكون فيكون يا جرامي الذي يفهمه اشد التسويه فيك يا اياك توبه y al menos كم Layka, come you to the sea. Me, to Layka, Salah to